وَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فإذا جاء أجرهم لا يستأخنون يا بني آدم إما يأتي أنكم مرسولون منكم يقصون عليكم, يقصون عليكم وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَتَكَبَّرُوا عَنْهَا لَا فَمَن أَظْلَم مَن دَفَعَ عَلَى الْضَّلَاعِ كَذِبًا أو كذب ودا ايكنا نلوم نصيب ميدان الكتاب ثُمَّ إِذَا جَاءَتْ أُمْرُسُلُونَ يَدْعُ وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قَالَ آه... آه... آه... آه... في فِي أُمَمٍ قَدْ خَالَتْ من قَبْلِكُمْ ما دلارت أختى حتى إذا دركوها فيها جمي. بَنَا أُولَئِكَ قَالَ لِكُلٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وقالت أولا كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا لَتُفْتَحُونَهُمْ لَتُفْتَحُونَ نحن لهم أب واب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في السماء. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا السّاعة لا نكلف نفسا إلا السّاعة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا لا نسعها، لا نكلف نفسا إلا